يناعي المسلم صار اخذ مين من, من حراج وار يناعي المسلم صار اخذ مين من, من حراج وار يناعي سلامتوا ولا حسين اخدم من محراجك بارك الله فيك يا المسلم المصاب اخدم من ما اذا تشحب مره واحده كافيه يا سلامات واخ ولا اخذ من ما حرج ينا علم سلم اخذ من ما حرج جواب خذ من ما حرج يا ناعي ركبتك دين يا ناعي فوق بكت دين من ما حرج يا المسلم مصاب يا ناعي المسلم خيط ما تتعمرت يعني عيدها احسن ترى يا المسلم امصاب خيط على ديان سلام ما الله بارك بارك الله بي اخذ من ما حرث يا ناعم صبح مسلم وصل أخباري علي قلبي الهوى شيء ما قفت ناري ان شاء الله تستمر بالجواب يا ناعم صاب مسلم واصل أخبار عليك أربيد هوى شماك تفعت نارك وخل غيناك دمقا أو صحي بها شمي الثار أو لأهلة وصل أخبار أو صحي بها شمي الثار عليها تحتمي البيان سلامة, سلامة اخذ من من حرج واخذ من المال الله يرضى حوايجكم يا بارك الله فيك يا اخذ من يا عيب ردك سلام الله من ما قال قال الشاعر الشاعر احمد اللامي الله يعطيكم العافيه تسلموا ان شاء الله حوائجكم يا ناقيم صاف ام مسلم و علي يا ربي الهوا شيء ما طغتنا وخلطينا دمع حزان زيج جاء صوت يا هو ليا خذب ساره اولى بارك الله بيك اولى اهلا أهل جواز أو صلاه مبار اوصي حيفا شمت او صحب حاشمي عليها تحتمل بي أنسلا بارك الله بي اخذ من من حرجوه اخذ من من يناعي يناعي المقرد بارك الله فيك اخ يا المسلم مصاب بارك الله فيك يا ناعي برقبتك دين وسط الاخير أخذ من من حرك جد بمهرتك وتحزم بهم هيت يناعي وخاف ضبي الشفية من بارك الله بي جد اريدك وكح الزمبهه يا ناطي وخاض ضبيل كذب يامن دهنه ام انتصر <تصفيق> سفيرك غادت ربطا أسيوفي تقات غورما سفيرك غادت ربطا أسيوفي تقات غورما وعادت طيه الدين سلامه الله من من حرجوار اخوي الله يشافي مراتكم حق باب الحواري يا ما شاء الله اخوي عنا ناعب رغبتك ديلا ناعب رغبتك ديلا سلام بارك الله بك أخذ من مك وخبر حسيا ظن من فقال لا يا اين اولاعكم عند يحتاج اخوته فساحتين شدة تريج عن المصيبه وتوقف قدامك نداب باسمك يريدك حضار شدة عضيدك ندف اسمك يريدك حضار شدة عضيدك يصيح أهلي الوفا ابي خذ الماء ينهي الله ينهي الله نبارك الله ابي خذ الماء على الطا ينهي انا ناعب رو بوتك دين سلامة وصلت يا حسين اخذ من من حرا قادم ممنون وخاف اريح حسين معانا لا نفس يضيناه لا اكل عينك الاخو يا حنساج اخوتك زادت الشده تريت علني المصيبه وتوقف الصيحه لي الوفا وين بارك الله بك يا ناعي المسلم مصاب بارك الله بك يناعي المرض <تصفيق> خذ من مرض يناعي المرض يناعي الرجب ترجديا يناعي الرجب ترجديا الله يقضي وجع فواتح علي وتحق الزم في صغرى في صوري وخلات قاي نيل الشرار والنعي واحد وصار اجي اكيد قاي وحيد وما الى نعيم سلاما خذ من منحر خذ من ما بارك الله بك يا ناعل ما تتعب ان شاء الله يا ناعل أنا أقول أنه أمودّاً أمودّاً الحدار مثيه بارك الله فيك شتاف مسلم يمين شتاف ما سله وتحيطكم فصاب ويا سلامة الله الله اخي يناعي يناعي الما <تصفيق> بارك الله بك <بي تصفيق> يناعي يناعي الما <الموضوع تصفيق> بارك الله بك ان شاء الله سلام الله من ما يناقي ويجي ولا حسيه بلا جواب بارك الله فيك والله ابن حواري صلى الله عليك يا ناحي وهي يجي يقول احسي يا احزاني واصف حال مسلم بي يا ومن غربت مني تشرد ثاني ثاني سلام بطيب وإجدانك والدالك سلام بطيب وإجدانك مسلم منه وقف صاح عليه هونك خانك يا زف با السلم واظ مضيل الغين سلامات واس اخيف من ما بالخير قادم ممنون يا ناعي وه ولا حزيا احزامي واصف حال المسلم بين غيتاني ومن غروبات من تشر